10:00 AM Samji se elamma lamatkom صباح النور صباح الفل صباح الورد عليكم مستمعينا ومستمعتنا الكل وينما توصلكم موجات الجسرين الجاسرين في موعد جديد من سامدينسا اتأمن لكم الموعد هذا أربعة اللي ذكرى منصوري كيما العادة صبح صبح ينهار جديد يتجدد فيه الصحة ويتجدد فيه الأمل الدنيا نبيع والجو بديع هذه كلمتي معناها يسر ياسر ياسر مزين ينهار اليوم نهار يس... نهاركم إن شاء الله يا ربي يكون مزيان كما تقص وخليكم معنا على الكافة من برشة جو برشة موزيكة واتصلتين معكم كما قلت أروى ذكرى وأروى ومعنا سيرين اليوم لما صن بورسان سا وربي تستر شنية شنية أخرى عنا برشة فقرات وبرشة جو يستان فيكم مع سامدين سادي ما صبحي حاجة أخرى 77412300 هو الرقم الوحيد اللي تنجموا وتتواصلوا به معنا وتنجموا وتتفعلوا في جميع المواضيع اللي بشنا ترحوها اليوم خليكم ديمة برونشي معنا على 107.6 وكيف ما عودنيكم ديمة نبدو صباحنا بأنغة محلوة وقديمة وما أحليش من التونسي وكيف ما نقولوا تونسي نقولوا أكيد الهيدي جويني مفتون بغزرة عينيها نلوان ناخذ فيها يا خيان رحله الورد ناخذ فيها يا خيان رحله الورد ناخذ فيها يا خيالي. يا خيالي. يا خيالي. يا خيالي ربي يصدر. سدقان يا جبان محلا تنين انشفرتها والعينين تكوينات متوزه محلا رحمك يا سدقان يا جبان محلا تنين انشفرتها والعينين تكو شوقا ما حناده فينا انا منه عجل البار يا وخياني انا منه عجل البار يا وخياني انا منه عجل البار يا وخياني أنا منه عجل البار يا وخياني انا عجل يا حياك ياو ياو خياك كنا نسمع في غناية حلوة برشا من هذه جويني بصراحة قرب بش نتعسف عليك اليوم مش نعد تصبح أمتي على خاطر ما تعددش تصبحة كان عنا خطأ في الميكرووم تي كان عنا خطأ تقني مش لحد صباح مسيش قلبه. <تصفيق> اوكي <تصفيق> <تصفيق> بيبي باش نعاود صباح عليكم نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين وخليكم معانا على بالحق على الكافيم ال... ال... ال... ال... ال... ال... ال... ال... في بروجرام سامدي زهر سا خاطر فما برشا برشا برشا جو وبرشا برشا تنبيرة اليوم وزيد معانا سدين ما نحكي لكمش معناها تحالف نسائي اليوم ما نيش نخلو حتى راجل يدخلنا لنا للاستوديو برشا جو نستنا فيكم وقبل ما نبدا بأول حاجة باش نبداو بها نحن نهارنا اللي هي اكيد شنو الابراج نسمعوا بعضنا الابراج مع اروى أنت وبرجك الحمل مهنيا يقولك تدخل مجال جديد يتماشى مع أفكارك إلى أقصى حد عاطفيا ما فما حتى شك اليوم اللي عندك برشة حيوية تظهر عليك وتزيد من جاذبيتك وظروف ملائم برشة باش تستمتع بلحظات حلوة مع الشريك وإذا كنت عازب احتمال زواج إذا قررت حسم الأمر مع شريك كريم يتمتع بمكانة اجتماعية مهمة برشة. ثور ميهانين يقول لك تدفع على مشاريعك بذكاء وتنجح في إقناع الناس الأخرين حاول تتعامل بأكثر جدية خاصة في العمل متاعك عاطفيا عندك قدرة كبير على الإقناع وهذا اللي بشي يساعدك في تبرير كل خطوة مع شريك ونظرة جديدة للناس اللي يحبوك تبعدك على العصبية والحوارات المتشنجة الجوزاء جيمو مهنيا تطلع على معلومات اختيرة برشا وتثور البعض الأوضاع اللي تحسها تعسفية عاطفيا تعيش لحظات حلوة برشا مع شريك تتخلص فيها العقد والتحفظات هذا على خاطر محدد موعد معاه اليوم على حب والغرام واليوم باش يتعدى أكثر من ممتاز السرطان كانسير نهانيا ينتقل واحد من زملاء الموقع اخر في الخدمة وبش هو زده باش ياخد مكبرش على خاطر وما هوش باش ينسى المزايا اللي عملت عليه عاطفيا استقرار في العلاقة بشريك جديد لكن الاستقرار النهائي يحتاج بارشا وقت الاسد يوم. تخف عليك الضغوطات شوية هلا يا اسد لكن مش باش تتنحها كليا عاطفيا انت تحسن الاوضاع مع شريك على جميع الاسعيدة بعد سوء التفاهم اللي كان بناتكم في الاوينة الاخيرة العذراء دياش كن متفائل بالخير يا عذراء العلاقات تقوم تقوم أنت اليوم بعلاقات واتصالات ومفاوضات وتتوصل معها إن شاء الله إلى نتائج مشجعة برشا عاطفيا العلاقة جديدة في خطر لأنها تحت ضغوط كبير الميزان بالانس انفراجات مالية مفاجئه وتولي تبذر من غير حتى تبرير يا ميزان حاول انك تنتبه على مصاريفك عاطفيا اعتذر اعتذر قبل فويت الاوان مشكل لشريك برك لكن للناس اللي حبوك زايده العقرة. مهنياً ما تكونش متذمر مهما حاول الناس إنهم يضغطوا عليك خاطر عندك القدرة انك تصلح أي غلطة تعملها عاطفياً تحس اللي علاقتك بشريك ما تواجه حتى صعوبات وخاصة في التعامل معه وهذا اللي كنت تتوقعه من اول ما عرفته. السجيدة. القوس. يقوى النشاط المهني متعك اليوم يقوس بشكل غير معتاد وتنجح في محاولتك لتوضيح غيتك وأهدىك عاطفيا تسامح مع شريك خاطر وعفي وطيب إذا كنت بستكون متصلب في موقفك هو اللي بشت يدفع فاتورك الجدي تخرج على سكوتك اليوم وتعبر على بعض حاجات مش عجبتك يا جدي عاطفيا الوقت مناسب بس ظهر صدق نيتك والارتباط إذا كنت عازب. الدلو. يوحي اليوم الدلو البعض الجدل ونزاعات في حياتك المهنية يدلو يظهر لي الدلو اللي عنا اليوم وعنده شوية نزاعات لكن انت قادر على التغلب على هالصعوبات لكلها عاطفيا كثرت طلبات الحبيب ترهقك وتسبب لك تعب ما تطلبش منه وانه يثبت لك حبه ليك لانك تعرف انه يعشك الحوت. بوسوم. مهنياً الحوت الفلك يوعدك بالافضل تنشط حياتك المهنية والاجتماعية وتقوم بمواضيع انه اشتعرت فيه الحبيب يحس روحه مل من تحكمك فيه حتى هو زاد عنده شخصيته لازم يفرض قراراته لازم يفرض أفكاره ما تخليه يمل منك اكثر من هكا وحاول تصلح له <تصفيق> هذي كنت لبرج اليوم نعمل هكا حاوز لا فيسع فيسع الحامل تقوله برشا حيوية وظروف ملئمة برشا وفما احتفالية زواج الثور تقول دفع على مشاريعك بذكاء والجوزاء تطلع على, معلو تطلع على معلومات اختيرة برشا وسرطان تقول استقرار في علاقتك بالشريك جديد الاسد تتحسن لوضاع مع شريك والعذرات تقول كون متفائل بالخير والعلاقة جديدة ريفي اختار رد بالك الميزان يا مبذر يا ميزان خف فاك خف شوية وعاطفيا اعتذر القوس تقوله يقوى النشاط المهني معك اليوم ان شاء الله يا ربي والجدي الوقت مناسب بش تظهر صدقك صدق نيتك للحبيب ادالوا بعض الجدل والنزاعات المهنية برشة برشة جدل ادالوا متغشش برشة اليوم ماذا بكم ما نتحكوش معاه الحوت تقوله تنشط حياتك المهنية والاجتماعية والحبيب رأو مال منك هذه كانت الأبراج اليوم اليوم يا أروى فما حدث يسر حلوء مقبال حدث هذا بش ناخد التليفون ألو سبح النور ألو سبح الورد ولياسمين الأحلى وردات الله يخليك لو كانت تسمح ساعة قبل كل شيء تنقص لنا في سوة الراديوية يا للا حسنا عزيزتي. عزيزي هكذا سبح ألو ألو سبح لكم لابد الحمد لله مرحبا بك شكون معنا سابرين سالحي سابرين مرحبا بك يا سابرين وأخيراً سمعنا صوتك يا سابرين دي ما تبعثينا في السلام و... وجميعاً سمعنا صوتك معنا مرحبا بك وجيتكم ملجيتكم سغادي آه الله غالب نحن نتواجدوا دي منهار من <تصفيق> السبتر إن شاء الله مرة أخرى إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نورينا مرة أخرى مرح. حسين أحب الزالم عليكم لكل كأس أم لكل الله يخليك يا سابرين خاصة الرحمة وعبد الرحمة أي <تصفيق> سنة في الصحافة <تصفيق> أي ولكم أنتم والمسامعين خاصة أمي قمر والأمي رجاء ونسل كل أهلينا في الشراء الله يخليك يتك يتك يا سابري شكرا لك يا سابري إن شاء الله نهارك زين إن شاء الله تعدي صبحية حلوة مع سامدينسة عاي شكرا لك شكرا لك باي باي إن شاء الله نهارك زين كما كنت نحكي لك يا أروى قلت لك اليوم في حدث يسأل علوا هو ناس شخصين معناها عجبني لك نظم ممثلو وليت الجسرين المعتصمين قدام وزارة التكوين المهني وتشغيل اليوم تظاهر تظاهرة اسمها شو اسمها تظاهرة عيد البطاط <تصفيق> وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشغل اللي وفق غرة ماي من كل عام تظاهرة تكون في شكل ولا شيء وأنشافية وثقافية بالحق عيد الشغل معناها ونحن بش نحتفل بعيد بصراحة بما أنهم يذكر البطالة عنا أكثر من اللي قاعدين يخدموا معنا لا عمنا قاعدين يخدموا البطالة جسما أكيد يلزون نحتفل وزيدة بعيد البطالة لا شخصيا مش نحتفل وبيش نكون معاهم. معهم <تصفيق> <تصفيق> بيش قولك نزيد نسمع غنية أخرى مادم هكا صلحنا الخطاء هكا التقني اللي عنا نصلحوه في عقلنا ونسمع بعضنا غنية حسن الشافعي غنية جديدة ويسرح لأول Mesika kol haga, Rabb yis'ad, Tayyef el lahza رقص دلوقتي حالا هرفع ايدي لك الدنيا من بعيد مش عايص حاجة تانية اللحظة دي بالدنيا واقف عالقرض لكن حاسس اني بطير بطير هعمل كل الحاجات اللي قالوا زمانة فات بالساعة الساعة بدري لسا انا عندك KFM KFM KFM KFM KFM KFM. Alkafim, alkafim. Tehni, ääni, ihdaitu, mokelemat, jouluja ja musiikkia. كل جل كل جل كل كل مونا كل مونا 7 سبعة سبعة اربعة وعشرين سام <تصفيق> ما بيكم. لا تنسى إلا ملمتكم والقعدة ما تحلى كان بكم توا ثمانية وثلاثة وثلاثين دقيقة على موجات ذات القاسرين نفهم خليكم دي ما معانا وما تبدلوش الموجة مش نشوفوا توا نشوفوا ذكرى شنو حذرت لنا في على كيفي قبل على كيفي يا أروخ نعطوا تشانشينة متاع اليوم باش هكا نسكنها هكا تطلعها تشانشينة اليوم الميت ناقل الحي والحي بالصوت ينادي يتحرك الميت يسكت الصوت اللي ينادي نعودها الميت نادي الحي والحي بصوتي ينادي يتحرك الميت يسكت الصوت اللي ينادي التشانشينه هذه على فكرة اعطاه لنا عم حبيب قرمزي ديجا جينا للراديو واعطانا باش التشانشينيت قال لي كل ما ينقص توزيد نجي ونعاود لك التشانشينه تخلين يعطيك صحه يا عم لحبيب ذكر باش نشوفوا اتصال هيدي في معنا الصبح بخير صباح النور صباح الفل صباح الياسمين شكون معانا والعطور ليكم الله يخليك الله يخليك اسما معاك اسما لبس عليك <أسمع؟ تصفيقي> <متحدث> <الحمد> لله <عشان في> <تصفيق> والله هاني هاني هاني لبيس الحمد لله غبت عليكم جمعة اللي فاتت وهاني رجعت اليوم ومعاش عادش نغيب عليكم جمعة ان شاء الله ان شاء عليكم ريو هاي معك؟ لهنا لهنا ريو ريو هاي تخنفز بتاليفون واشنو تعمل بالضبط شوف لزكتوالي تالي بس لحكو عليهم لباس عليكم الحمد لله يا ربي انتي لباس الحمد لله يا ريو ان شاء الله ديما نسمعها سويت يا أسو بطبيعة اكيد ان شاء الله عايشك بوجودكم ديما منوريننا الله يخليك منورين بيكم يا عايشك يا عايشك أسو ما اسمعت شتاوت شنشينا ولا؟ ا سمعت ماما كما قلت لك شي شي ما ما فاستك به فاستك ما بي تجي معك ابقي بعد ماك ولا باباك ولا حدك عنده في تشانشينيت وطلع تشنينا اي بده ناس قالوا نتصل ببعض بنستنوا أم... ايميل يا هيككم وتحيلك الكل تحيل الله يخليك الله يخليك خليك معنا يا اسمعي خليك معنا مثل من اليوم برشا جو مين هل نسمع مع بعضنا مين على كيفي توه؟ على كيفي <تصفيق> على كيفي على كيفي لليوم يا أروى بش نحكي على حاجة صارت مؤخرا على ألبوم صدر مؤخرا تاع بيانسي ألبوم عمل بوز ما نحكي لكش عزت بيونسي كانتها كمالكة للإصدارات المفاجأة طرحة ألبوم وكليب جديد باسم ليمونايت أما بعد الألبوم هذا الكليم على الخيانة لحق زوجها جيزي الألبوم هذا عمل بوز بوز بوز معناها تصدر, تصدر تحيتها الشخصية لأخبار بعد ما اعتبروا الناس أنها كشفت خيانة زوجها وهذا اللي أشعل الأخبار والشائعات وانت ما كتعرف يا أروه. ما كي تعرف معناها نحن ال ال مش العرب نحنا نحبو يزر الإشاعات وومذابينا هكى نسمعوا أي خبر على على الحياة شخصي الفنانين شيرتوك يبدو كما بيونسي معناها فنانة عالمية ومعروفة محبوبة برشا الخيانة هو موضوع الأبرز اللي ركزت عليه بيونسي في الالبوم جديد هذا اللي اصدر بطريقة مبتكرة هو فيلم من عشر محاور متوا 57 دقيقة تحكي فيه على الإنكار اللاموبالات الفراغ العاطفي والمواضيع الدرامية هذه عملت جدل كبير في صفوف الفانز متاعها وأثرت فضول أكيد الصحافة اللي اعتبروا إنها تحكي في قصتها مع خيانة زوجها وتحط جيزي في قفص الاتهامات بيونسي شركة جمهورها برشة مواضيع خاصة وتحديداً خيانة زوجها ليها هو موضوع الخيانة ظهر أول مرة مش جديد معنا موضوع الخيانة ظهر أول مرة في 2014 في حفلة ميت قلا وين تصار فيديو الأخت بيونسي وهي تتهجم على زوج بيونسي خاطر علمت بخيانة وأختها معناها ويقولوا يقولوا هكا من الاش شائعات ان علاقاتهم تأثرت برشا ووصلوا للطلاق وبعد لمنيده رجعت وتجدد الإشاعات وبدا عاد القيل والقال ما نحكي لكش معناها بيونسي بالكليب هذا اللي كليب يصرح له معناها نضحك انك تتفرج فيه اثارت برشا مواضيع منها موضوع الخيانة الزوجيه والعنف ضد المرأة وبرشا النساء تفاعلوا معاها برشا برشا أما هي وزوجها ما عملوش حتى تعليق هي اكتفت بنشر تصوير للبوم على إنستجرام كها معناها وزوجها ما جملة هما القنوات العالمية الكل تحكي عليهم وهما ما جملة اخبار اخرى تقول انها زدها كان تحكي في الالبوم على أبوها وطريقة اللي كان يعامل بها أمها أبوها كان يعنف في أمها قبل معناها قيلوا اني هي متأثرة معناها بالحادثة كم من الصغرى هديك عليش آه حكيت في البوم على العنف ضد المرأة هي في كل, مر في كل مرة معناها تنجم تحرك الجمهور والرأي العام ايما المره هذي بصراحة رسالة كانت تقوية وبش تبقى حديث الناس في لائمات الجاية المشاهد الاخيرة اللي كانت موجودة في الفيلم الجيد واللي كانوا تحت عنوان الامل المغفرة والفداء قلت فيها بيانسي قلت You are the love of my life معناها في الأخر You are the love of my life وصورت هي وزوجها وكين معاها دي جا في الكليب وبنتهم صغيرة وكانوا فرحانين برشا معناها شنو شنو نفهمه نحن إنه تعادت برشا مراحل الخيانة وكيفش أول كيفش معناها استقبلت الموضوع متاع الخيانة من اللول وكيفش صار فيها وكيفش معناها برشا مراحل المرحلة الإنفراج الأخيرة إنه هي سامحيته وانهم عايشين وفرحانين ولبس عليهم <تصفيق> <تصفيق> الالبوم اسمه <تصفيق> <تصفيق> ليمونيد هكا الليمونيد هذا نتاع بيونسيه وقت اللي تدخل على يوتيوب تلقوا تلقوا برشا معناها كليبات واحد فيه أربعة دقائق ف دقائق ثلاثة دقائق معناها كل كليب إن شاء الله ان شاء الله نلقوا معناها الفيلم الكل يعني الفيلم الكل مسو اكسايتد بالحق باش نتفرج فيه بكره باش مش تشوفوا اتصال هيتي في معنا ألو ألو صباح الخير لط في حقي لط في حقي وهاليخفر القمر معناه صوتك رنان عارفوس أيه صباح الور يا صباح الفل ولياسمين صباح الفل عليك <تصفيق> لطفي في كن تبعد شوية برك على الراديو كه أو آه يدك الله يخليك آه, آه توقعت آه توقعت بشتى الصنّره شلشينا نحب نسمع تشلشينا آه مسمعته إيش به الميت ناجل الحي والحي بصوتي نجي يتحرك الميت يسكت الصوت اللي نجي الميت ناجل الحي والحي يعني. بالصوت ينادي يتحرك الميت يسكت الصوت اللي ينادي. سولحسيات هذه يمكن ما مسمى. أممم قيدو الإجابة وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تظهر صحيحة <تصفيق> <تصفيق> زيد خامن فيها شوية أنت. آه السلام عليكم. السلام سليمة. انا ما اجبت تشانشينة صعيبة يا اروع على خاطر لطفي منجمشي طلعها معناه كده لايصعيبة <تصفيق> بايه الاجابة ما هيش صحيحة مش نعاونكم بسرعة فات ما هيش صحيحة الاجابة هذي اجابة اخرى ماذا بكم ها كنت شوية وتعطونا الاجابة الصحيحة فكره ما زله في <تصفيق> الحديث على بيونسيه والالبوم الجديد نتاعها اللي يظهر لي عمل برشا ضجه معناها إذا كان نجي نشوفه هكا حتى في معناها اللونسمون معناها دوبا هكا على اليوتيوب تلقى عليه برشا فيوز معناها huge هيوج نمبر معناها of views لهنا نشوفوا انه مهبط برشا كليبات بمختلف هكا تيترويت مختلفين فما بيست مومنت فما إلي مسامية تو بيونسي ديبيتس فما إلي مسامية تو زيد أسلان معناها فول فما برشة معناها برشة برشة برشة برشة غنيت لهنا فما جايزي تشيت أه تشيتد أون هير لهنا حتى على الخيانة معناها كل كل كليب يحمل عنوان تاع فترة معينة كينت عاشتها حلوة برشة بدرة حلوة برشة من فنانة عالمية هكذا فريمون ان شاء الله برشا يتبعوها. <تصفيق> وهنا تسال من عند عم حبيب جرميزي. الوصبح الخير. عليكم السلام ورحمة الله. وشيح ولكم لباس. الحمد لله وين كنت يا عم حبيب لباس? الله يبارك فيك. تحية لكم ويعطيكم الصحة. الله يخليك. <تصفيق> عم حبيب تعبتنا ذكرى بتشانشينا اليوم. <تصفيق> لا خرق العدل يعطيها الصحة. الله معناها ممتسة يسر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا لك. الله يخليك عم حبيبي عايشك. عايشك. بالله حبيب تصبح عليكم اي وحبيب معناها كان ممكن تم أغنيتون سيئة للسيدة نعمة اي يا محليمك يا ربيع يا محليمك يا ربيع اي ممتازة ياسر معناها إذا كان ممكن نسمعه لنا اكيد اكيد تدلع لنا عم حبيب نسمعه هيك ان شاء الله ربي الشارع. يبارك فيك ربي يهنيكم اتكتخيكم باحية دعوزكم اي عايش الله يخليك عايش, عايش. تحيي. سلامة تحيي. شو لك كشر يا شيء خضرة شيء برشولك زربيه خض برشولك زربيه Kadra, minun julin, kuvia محليه كلبنا التونسي بالحق ومحليه غنينا التونسي اختيار موفق هو موفق جدا من عند عام حبيب جرمازي يوصلنا للتسعة وقديش من دقيقة وسبعة وربعين دقيقة وقايت شنوه؟ وقايت كلينيك نسمع بعضنا كلينيك كلينيك <تصفيق> كلي نيكي ذكره دي ما هكا على الأمراض الجسدية لكن اليوم باش نبدله شوية نحكو على مرض نفسي أو حالة نفسية يتنقي نجم يوصل لها أي إنسان <الإكتئي> <الدبخيسين> الحالة النفسية اللي نجم يوصل لها أي إنسان بطريقتين واحدة مخترى وحده مش مخترى لهاذن كفما اللي ما يسمى بلتاء دبخيسيف وهذه اللي نجم يوصل لها الإنسان من جراء حدث معين خلف أثر نفسي عليه كما مثلا وفاة شخص عزيز عليه أو مرض شخص عزيز عليه زيد أو فقدان أي حاجة كانت عزيز عليها في حياته، دونه لهنا نسموها لتاء دبخيسيف وهذا بطبيعة يمشي وينقص مع الوقت لكن الثانية واللي نحسوها أخطر شوية هي الاكتئاب في ذاته وهذا يرجع حالة مرضية ويولي ويولي معناها يخوف هكا ونصنفوه كمرض مش كحالة نفسية لأنها أثار وتكون عميقة مستمرة ومش قابلة لأي مواسط وعادة ما تكون الأسباب مجهولة على عكس حالة الاكتئاب اللي تكون أسبابها واضحة جدا من أعراض الاكتئاب نلجو القلق التفكير في الانتحار التعب ولهنا يصنف على ثلاثة مراحل التعب اتعب النفسي اللي نقص من تركيز الشخص ويخليه دي ما سيرح هكا ومش عاطي اهمية لحتى حاجة في حياته زيد نلجو اتعب الحركي النشاط متاعه يقل برشا والحركة متاعه تولي رزينة والتعب حتى في النوم يولي يستغرق برشا وقت وهو يحاول يرجد في الليل ويكون حتى النوم متاعه متقطع فقدين إشها هي أو إشها هي المفرطة وفي الحالتين صحته بش تدهور بما أنه وزنه يا إما بش ينقص برشا وإلا بش يزيد برشا لهنا في حالة وجود في حالة وجود وصفة طبية راهي تستغرق برشا وقت بش الإنسان يرجع لطبيعته دونك معناها الإنسان اللي بش ياخذ الوصفة الطبية اللي معناها عاتيه له الطبيب يلزمو ما يملش من الدواء يلزمو ما يقصش عليها كمعناها يقول لا سيبعو نحنا مو العربية ذكرة معناها منوش اللي الدواء يلزم ويوخذ وقته بالباهي بالباهي بالباهي في البدن بشي نجم يرتاح نحنا ساعات واحد يبدأ مريض بيوجع راسه ويشرب حربوش بيقولك اوصف ارتحت توصي معناها الدواء يحبوه كون فيك. أي، جزتمه. وهو الدواء الافيكاس معناه بالرسمي راهو ياخذ برشة وقت ويطلب برشة وقت. بشي نجم يعطي إلا ما اذا تيعو. إذا كان نحنا زاد موجودين في الدار مع معناه عنا شخص عنده الحالة هذية. يلزمنا نكون هكا الدور متعنا يكون تثقيفي شوية النجم ونقول له الدواء متعو شنو اللي فيه شنو التأثيرات متعو. النجم نقول له مثلاً راهو يرقد برشة راهو مثلاً يفيق برشة هذا إذا كان عنده دزفان دزغ. بطبيعة بشو نقولولو مثلا راهو يحل الشيء يا راهو يلزم يكون الدور متاعنا تفقيفي ومش بركة معناها نعطوه الدواء واذاكها بالعكس راهو, راهو المريض اذا كان عرف الدواء متاعه ومناش متكون ويعرف شنوة الازافية متاعه ويعرف شنوة الفوائد متاعه اكيد بش يتعلق بيها اكثر واكيد بش يكون مواذب عليه برشا دونك حل حبيتها كان حل قوس بركة في, في كلينيك اليوم على المرض النفسي إن شاء الله الناس الكل في خير إن شاء الله الناس كل متفقلة وبرشة سبور هو يساعد يسر باش الإنسان يخرج من الدبخيسيان وباش الإنسان يكون ديما يجدد فحيته كنت نقرأ تاوى أنت تحكي على الاكتئاب هنا هكا نعمل في رشارج الاكتئاب في تونس معناها أوكي الاكتئاب ما حبيت نشوف في تونس قال لك أكثر من أربعين بالمئة معناها عندهم عندهم مرض الاكتئاب في تونس معناها نسبة كبيرة برشا بصراحة خطر مرض الاكتئاب بصراحة نحن كمسلمين معناها ديما دي عنا هكا التفاؤل ديما عنا الامل من يش نحكي في تونس نحكي كمسلمين المرض الاكتئاب معروف برشا عند عند الاجانب معروف عندهم برشا كيكسوية على تقصهم كيفيش معناها كئيب هما هكاكا معناها عندهم برشا حالة انتحار جراء الاكتئاب إما نحن نتضم كنشوف نسبة كبيرة معناها 40% نسبه كبيره برشا متونسه اللي مرضى بالاكتئاب معنا حاجه غراف بصراحه فكره ان نحب ان نعرج لهنا خاطر فم برشا ناس يقول لك الاكتئاب تي بربي لك تي ابي يجي من الفقر ومتهميش ومندرجنه ويبدا الانسان مش حاسس بقيمته ويبدا مش عامل حتى شيء لا لا نقول لكم يا جماعه الاكتئاب راهو يجي حتى ولو ظروف الكلها ملائمه الحياه الرفاهيه وحياتها كالبذخ راهو زيدا ينجم يجي الاكتئاب واكثر حالات الاكتئاب تصير للرجال الاعمال اللي عندهم برشا فلوس وولادهم ال دلين برشة هذوكم بصراحة اللي يصير لهم حالية الاكتئاب بالعكس معناها انسان كي يبدأ حد وهك على حد جيد ويمشي على قد اختيتو كيف ما نقوله نحنا أكيد تلقاه فرحان وعامل جو عندوش حتى مشكلة فحيته حاجة اخرى زدت صدمتني توه مزلت مزلت نشرشي أروى من عاش اسكو جيراسة هذه صحيحة ولا لائمة نوعا ما موقع معناها المصدر الناس موثوق يقولك جيراسة تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا في مرض الاكتئاب تخيلي معناه الحمد لله نعيشوا برشا بالذخيره <تصفيق> شوفوا معنا اتصال هتيفي صباح النور اهلا صباح الخير صباح الفل والورد والياسمين اروى والذكرى الحمد لله شكون معنا انا معاك يا أروه. يا صبحيه يا اروى مرحبا بيك يا صبحيه يعايشك يا دحونه الله يخليك سنيحه عليك صباح الورد صباح لبعضنا <تصفيق> <تصفيق> اش خير اش خير من الكلام المزيين هكا ومحلى اسمك يا صبحيه يعايشك يا مام الله يخليك شجوع على اي تفضلي ولو صعيبه شوية اما نعرفها نعرفها يعني بطريقه اخرى اوترمو كيما مين يصير على على الميت ناجل الحي والحي بيه واش كان ما جاش شنو هي الاخرى الميت ناجل الحي والحي بصوتي ينادي يتحرك الميت يسكت الصوت اللي ينادي ما نعرفش انت تعرفها هو الريش والطير الريش والطير أمم، إيه، الميت هذا الحي، هذا كيطير وهو ينادي اللي و... وكيف يتحرك الميت يسكت الصوت اللي ناجي؟ شنو هذي زعم؟ يسكت الصوت اللي ناجي. كيف يتحرك الميت يسكت الصوت اللي ناجي؟ الصوت دق دق أنت الطير. نسجل إجابة تكون إن شاء الله يا يربي تكون صحيحة إن شاء الله عايشك مرسي ربما على كل يعطيك عايزك الله يخليك عايشك مزيل سام دين سام متواصل معكم إلى حدود العاشرة صباحا ذكر باش نمشوا نشوفوا شوية الكمانتاغ اللي وصلونا في الصباح لوحف سمع لي تقول صباح الورد يا يأعز وردات في القسرين فهم انوال برتولي قول بونجور احلى تحية لبنت حومتي وتحية لفامي برتولي وبربي يذكرى غنية لطفي بوشناق انتي شمسي انتي راني ندلل على بنت حومتي وان شاء الله مرسي <تصفيق> نسمعها بعضنا انتي شمسي انتي لا نسمعها بعض الامبعد انتي انتي متغيبي. انتي العمري انتي ما تبعي انتي روحي انتي ما And then it's a on Souartykane tyyppi, souartykane aura tyyppi. Mistä ne kiinni meni ude umeen tiis, نلنسوم وقت مامو وحني سو وقت بي جانا تطوش بيني نستناك ليالي ولو ما تجيش نستناك ليالي ولو ما تجيش And I hope you keep doing Omurlaämme her suur incarcerated على находится millõuksen Tän egisten yapan R� stuffed neuloks Hru nipur èk caso R� contenients R� televis65 أغاني، إهداءات، مكلمات، جوائز، ومسابقات، على الكافة. كافة، كافة، الكل، الكل، الكل، المونت، المونت، عشرة، كافة. السورة كافين صوتي وصوتك كافين صوت الجسرين خليك معنا وكلمنا على سبع وسبعين. التسعة وستة دقائق سنجسن ما زل متواصل معكم الى حدود الساعة العاشرة خليكم جي برون شيء معانا وما تبدلوش الموجة خلينا نكملوا ليكم مونتاج يا أروى م -م. الحزين بلبل بول, بول. علي حزين عليه يقول صباحكم خير <تصفيق> نبيلة <هبينا> صباح <تصفيق> الخير صباحكم خير وخمير يا أحلى صبايا في الكافيهم ديجي كاس اللي يعرفني اللي يعرفوني الكل إبراهيم يقول صباح النور وبديش صباح علينا زده نجات ميساوي تقول أحلى صباح ليكم كافة من كل تحية لصالح راجلي وولدي نجد ونقول لهم نحبكم برشا ربي يخليهم لك يا نجات امنى تقول أحلى صباح يا أحلى ريوة أحلى صباح عليك يا أمون ربي فضلك وربي يخليك لي هي جزيدة صباح علينا تقول صباحكم الفل وساسو ساسو تقول صباح صباح وذكرى وذكرة محليها صباح معاكم ربي وفقكم أمان عاودولنا تشانشينا وبربي نحب نسمع كاذم الساهر مالي خلق مالي خلق <تصفيق> <تصفيق> نسمعها ان شاء الله من بعد ابتسام بس ومجي تقول سبحة الورد ديكو وريوة احلى لما واحلى صبحية معاكم. ديكو حلوة هذه جديدة. اي ديكو. <تصفيق> <تصفيق> ساس وماية تبعت لنا هكا باندا هكا شيدا هكا كور هكا. و... تقولنا معناها هكا فهمتني نحبكم بارشا. <تصفيق> وسهل سبيل ساسو تقول أحلى صباح الأشاب فتيت في أحلى وأروع راديو, راديو كعفام إن شاء الله نهاركم زين وليكم الكل والمستمعين الكل في أحلى الجسرين فما كلام معنا معناها كلام جسريني معناها يظهر الشاب مثلا كلام الجسرينية يا شبابة ولا أشاب الله يخليك يا سلسبيل ساسو بمسابعاتنا الوفية والوفية دائما معناها كيكسوار إن شاء الله <تصفيق> دي ما تحل الحنوت الستم <تصفيق> بتاع السباح يا ربي إن شاء الله ربي يجيب لك الرزق يا سلسبيل وسندبرادي تقول بونجور تحية الأنور ونقول له يعطيك دودة وتحية خاصة حبيبتي دالندا جلاسي وإن شاء الله نهاركم زي إن شاء الله نهارك أسعد ليالي ذكرة يظهر لي وقاية بارانتاز نمشو نشوفو شنو ما محذرت لنا في بارانتاز بالبارانتاز جوست يريوان نعودو تشانشينا كما طلبوا منا. الميت ناجل الحي والحي بالصوت ينادي يتحرك الميت يسكت الصوت اللي ينادي معناته لازم يسهلها شوية بصراحة خدت التوهج تنش حتى صحيحة. كيفش نجم مسهلها يا أروى كيفش كيفش هو الميت ناجل الحي والحي بالصوت ينادي يتحرك الميت يسكت الصوت اللي ينادي هي حاجتين معناها <تصفيق> حاجتين ما, ما نجمس نقرب يعني نقول الإجابة صحيحة ذكرة تعبتني اليوم ذكرة تعبتني <تصفيق> بالحق معناها اليوم من بكري وننلوج وننخمم زعمة شنية هاولوت في عود كلمنا بلك عنده الإجابة صحيحة قالوا انه صباح النور. صباح الفل. بتعرف كما تحصلتش عليكم يمكن ان شاء الله طليو. دي جال نستطيع. ليه كنت نجم جينا معنا يا عادي. بعد ما علنك جيس بعد ما علنك. بتعرفي بأمور علمية. اه. اه. ما ينجد انت على حاجين بنفس الوقت. ايه. ايه. خدمة وارتي الكرب وكذا المهم. اه. هكي القوق عم بتاع الصلح فيها في اسيا عملوها الدوح بتاع الصغير. اهي. اهي. يعني شانشينا هي الدوح. هاي جي تقريبا بعضها حكايفة اي اي اي المهم يضي الدوح بيه سجل الاجابة وان شاء الله يا رب كما تحصلتش لأول وما جاوز عليها لأول ان شاء الله والاي اجابة منطقية ما خامتش فهنة هذا كوك تتحلل ما تحلل الحجاية اي وكيفيه شيئا مية تلاقي الحي والحي بصوت ينادي كيف يتكلم الصوت بصوت ينادي البيبي يبكي فهمتني وقت يتحرك المية البيبي يسكت اي حارك بيتدوح أي، إذا ما أنتي قاية، إذا ما أنتي قاية. أنا اقترحت عليكم تحليل الحجية، وأنا ركحت مخهم ياخد الحجاي زى في الليرة وزي في النهار. <تصفيق> <تصفيق> ليه حتى صباح هكى يا سي في نعمله هكى شوي نشاط للمخ كميم بيش هكى يبدأ يبدأ من هار وهكى بشوي النشاط ويبدا بتفكير وبعقلانية. <تصفيق> لا لا هذا ك هو نما يفوق الخدمة هذا ك شي أجل... هو شيء ذي الله يعلم علينا مسيدي روح كافة المستمعين الله يخليك شكرا لك عليك السلام ملا صنع باغون تيس نسهل معناها ك اجتهدوا اجتهدو, اجتهدو. <تصفيق> وعلى فكرة ما تيجي الإجابة الأربعة خطرنا عرفها هك بس ألو مش عايش الإجابة، معناها معناه كن واحد جوا تقولوا لنا صفر إجى براي هكذا معناه، أذكى علىش منش مش عايش الإجابة. بيه اللّه. بيه بقى باغانتيز حاجة لوا برشة وحاجة تفرح برشة برشة برشة بصراحة ماذا بينا معناها نكمل باغانتيز ما نحبش نقص على هالجملة، أذكى علىش بنشخدوا تليفون توا، ومن بعد نكمل باغانتيز. ألو؟ ألو النور معاك أختي معاك. سباحة الفلو والياسمين شكون معانا؟ ألو. الو عسليمه عسليمه عسليمه شكون معانا مفيدة من قسنطينه مرحبا بك مفيدة مفيد عايش كيفك عايش عايشك الحمد لله باغي نطلب بالعطيفه تشمني لون ما نطلب عفوا مرحبا بك يا مفيد شنو الاجابه نتاعك الاجابه صغير كي بداك تدوح انا الدو راه ولا مفتوح مهمه <تصفيق> خليك الاجابه أنا. باهي باهي مفيده حنا سجلنا الاجابه وان شاء الله يا ربي تكون صحيحه وان شاء الله تربح معنا جو مرحبا بك يا مفيده عندك شي ديديكاس تحبي ولا معنا ما بقينا جورج والصوف أي غنية باهي لالا باهي لالا واضحه مرحبا بك شكرا ليك الله يخليك على على فكرة معناها الدوح ما عادش نستعملوه برشا نحنا الدوح <تصفيق> ما عادش موجود بريسك معناها عندي قديش من عام مليتش حاط الدوح <تصفيق> <تصفيق> بما <بيبقى تصفيق> أنا المرأة باقية في الدار معناها ومشيدة ولدها لا فما طرق أخرى تبادلت معادش ما عادش ما عادش يستعملوه برشا الدوح فما <تصفيق> <فهمه تصفيق> حاجات بصلاحة قديمة ومحلاها برشا ما عادش نستعملو فيها <تصفيق> حاصلوا في بغانتيزة اليوم باش, ن... باش نحكي على حاجة لا فرحتني لا شخصيا كطفلة قسرينية فرحتني برشا في القسرين مع نشكين فقر وبطالة ومشاكل عنا ناس تخدم وتنجح وتوصل نتصفح في الفيسبوك يا أروه كيفما العادة جاء قدامي مقال عنوان من التهميش في غرب تونس إلى قيادة العالم قصة الشابة التي, تقي... التي أثارت تقييم زوجة أوباما مه. أكيد معناه عنوان مثير جدا أثار اهتمامي على الأخر حبيت نقرأ أحلام نصراوي شابة تونسية لم تتجاوز الأربع والعشرين ربيعاً وولدت من من رحم الفقري والتهميش بمدينة القصرين. ها هنا حب بس قصرين. بونا صراوي عرفت أن هي هك قلت صحة تونسية لا, لا لا لا. بعد ظهرت من مدينة القصرين بالحق فرحت برشا بنت بليدي معناها حاجة خارقة خرق للعادة. كمان نقرأ بلاف كبيرة أحلام نجمة تشق طريق نحو تألق العالمي. اللي وصفته بالشاق والمجهد وتوجد فيها بجائزة وزارة الخارجية الأمريكية للقيادات الشابة والصاعدة منحتها الأفضل عشر قادة شباب ملهمين في العالم حسب تصريح الأحدى المجليات تقول انني أشعر بالفخر والرضا لأنني رفعت اسم وطني تونس عاليا ثم مسقط رأس الجسرين ثانيا كما نجحت في إيصال صوتي ومشيغل شباب جيلي من التونسيين إلى أهم منابر العالم أحلام أختيرت خلال حفل تتويج بيشتلقي كلمة جدام لفيف من المجتمع المدني والسياسيين أمريكيين فضلا على عدة وجود ديبلوماسية على غدار سفير تونس بالولايات المتحدة عنها بالحق ما عادش لجي كلم خاطر جهزة كبيرة برشا وقيمتها كبيرة برشا برشا برشا احكيت على اهمية اشراك الشباب في صنع القرار وبناء الدولة وعلى الهجمات الارهابية جيلت انها تمثل تحدي اي معناها تمثل تحدي للشباب الهجمات هذي كانت اللي شهدتها تونس شهدتها تونس والجسرين خاصة وختمة كلمتها بضبط قيلت أثورة في تونس لم تنتهي بل بدأت ونحن كشباب وبالأخص في مسقط رأس الجسرين علينا بالعمل أكثر للارتقاء بالجهات المهمشة وعلى الدولة بكافة مؤسساتها الإصغاء ودعم, ودعم المواهب والخبرات, والخبرات اطلقت زيدة رسالة خطية من ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكدت خلالها على تشجيعها للشباب على أن يكونوا ناشيشين في مجتمعاتهم عبر القيام بمشاريع ملهمة لإبراز دورهم كشريك عالي في صنع التغيير هكا بضبط معناها كلمة ميشيل وباما وبعثتها للي ربحوا العشرة اللي ربحوا الكل أحلام صراحة إن شاء الله معناها تكون قدوة بقية الشباب ولازمنا نعرفوا أنه المستحيل ما هوش قسريني وما تونسي. <تصفيق> لهنا أحلام في, في النشاط امتاعها تقول مهمتي في الجمعية هذه ترتكز على تدريب الشباب في المناطق المهمشة وتدمجهم في إلية صنع القرار كيف ما تحاول أحلام أنها داخل الجمعية امتاعها يجت رق علمية وراء لتشجيع الشباب على إنشاء مشاريعهم الخاصة والاعتماد على ذويتهم لهنا وتشدد هذه القائدة شبه لأن التريق معناها الطريقة متاعها ما مفروش الكل بالورد لكن هي وجهت العديد من العلاقيل في أول المشروع خاصة وأنها وأنه معناها محافظة الجسرين اللي تصنف ضمن المناطق المهمشة والأكثر فقرا وبطالة بين شبابها تفتقر لأبسط مقاومات العيش الكريم فما بالك بدور الثقافة والترفيه على حد وصف أحلم أحلام تقول أنها حاليا منكبة على بعث مشروع نوادي تثقفية وعلمية داخل المؤسسات التربوية أهدف الدعم السلم الاجتماعي عبر تدريبات على حل النزاعات ومكافحة الإرهاب لهنا أحلام نشوفه اللي بالحق معناها حاجة حلوة برشا إنها معناها ما تتجاوزش العمر متاعها 24 عام لكن هي عملت هذا الكل حاجة به برشا وراهو عنا برشا شباب من خير شباب الجسرين بالرسمي اللي نجموا يعملوا أكثر من هكا حاجة به وحاجة تشرف بالرسمي اللي معناها نشوفه بناية من الجسرين من من رحم الجسرين معناها التهميش وهاكا معناها برشا برشا, برشا احتياجات ونلقاها في ال United States of America معناها حاجة سواة ومعناها الحاج الحاجة اللي اللي فرحتني إنه ما عادش نحنا كتسمعي قاسرين تسمعي تهميش بتاعه mm -hmm. إرهاب لا ثقافة نجاح بالحق روعنا برشة عنا, عنا طاقة كبيرة كبيرة وكبيرة برشة مش سبيب إن شاء الله يا أروى ماذا بينا هكا دون أحلم <تصفيق> معناها تكون مت في في أكيد mm -hmm. مش نستضيفوها بحذينا أكيد إن شاء الله أكيد في قصة نجاح معناها قصة نجاح و وشرفتنا شرفتنا بصراحة يعطيها صح والجاسلين تخدمها رجيلها ونساها زيد اكيد ملع نسمع أغنية نسمع غنية. <تصفيق> تبدل ماذا بينا نسمع هكأ أغنية مين سيلجسيدين على ذوقك أغنية على ذوقك Ave, ellet nukku, ja aamulla on aamupäivä. Täytyy olla Lista oli lega vuor, älä leda anteeksi, että se on niin, että se on لما تكم ولقاعدة متحلكين بكم التسعة وأربع وعشرين دقيقة غنت شيرين بعدين بقى بقلي تنوم وليوم من الملخبطة عندك مشكلة في النوم هي والله حتى أنا عندي مشكلة في النوم ونحكي كورس <تصفيق> والله ذكركين تشوف نام أنا رأني إيه به اللغة تيسالي تبي؟ ألو ألو صباح <تصفيق> عسلمة عسلمة كلهم معانا صباح الفل صباح يسمين من لا عزيز نعاود لك اللغز تدلل بقى تقيقة بركة اللغز ضاع <تصفيق> كين عنا <آه>. لغز <تصفيق> بقى... بقى... بقى... الميت ناجل الحي اي الميت ناجل الحي والحي بقى... والحي بالصوت ينادي أي. يتحرك الميت يسكت الصوت اللي ينادي بقى هذه طوى هذه ج... حاجة إذا ما يعرفوا ماذا؟ هي الدوح معاك نوردين الزعبي أكيد اسمك معناها لكي نقيدوه <تصفيق> نوردين الزعبي هذه نور الدوح اللي كانوا يضعوا فيه نوريد الصغير و يدوحوا بيه قبل كانوا يعملوها كصرف قميش و شدوه بالحبال أو زابرة أو ملحفة وعلقوها ما بين هو وفاق في ويبدأ يحطوه ومنه ويبدو يدرجحو بيه. معناها تقول انت كهو ما يدرجحو بيها كيكا يسكت الصوت اللي نادي هكا? اه اه لا خطرنا قبل لحط بالدوح. لطف عليك. فمش حتى اصابات ختيرة معناها لباس? لا لا. هو يعملوهم مش عالية. بدون ضحايا بدون ضحايا يعني عاموهم عالية الو بيتر وكيكي انا وش علي اما <متصفيق> كنت نحكي لاروى بكري قلت لها الظاره هذه نتاع الدوخ ما عادش موجوده برشا معناها ما عادش موجوده جمله هي السي الحبيب واللغز يقول لي جيب لنا حاجه قويه باش نطلعوها والله عطيني برشا ألغاز ما نحكي لك معناها كل نهار سبت باش نفاجئكم بالألغاز قويه قويه زايده داخل اللغز حبيت نطلعه الله يخليك السلام عليكم مرحبا بيك الله يخليك سلام شكرا لك ذكر الـParentaise ما زالوا عنا متسكروش ما زالنا بش نحكو في برشة حاجات أخرى ناس عام حضر حاجة بش نحكي فاها يا أروا بش نحكي على تظاهرة صارت لي مثلي فيتو نهار 22-23 عبريل تظاهرة عملتها جامعية جونيس يوريزون هي جامعية من تبارقة يعني نعرفهم من الجامعية هذي ونتعامل معهم برشة عنا برشة أصدقاء في الجامعية هذه جمعية تخدم على روحها وجمعية كلهم شباب <تصفيق> ويخدموا بالحق يخدموا على روحهم بالبيه بالبيه وعنا فيهم أصدقاء وكانوا سادعون للتظاهرة هذه إما تعذر علينا ان نحضره بالفوانيس طائرة حلمة توضيق سماء تبارقة شمعها <تصفيق> تظاهر اسمها حلمة <تصفيق> <تصفيق> فوانيس طائرة تعرفها أروح معناها حلم داعب مجموعة من شباب تبارقة فحولوه إلى حقيقة من خلال دورتين المهرجان حلمة اللي حازت على تأشيرة نجاحها من خلال الحضور الجماهيري جاء جمهور غفير وغفير جدا معناها من تونس الكل وفمن حتى من خارج تونس تظاهرة معناها تفرشت على الفيسبوكات وعلى تصور ندمت إني ما مشيتش صلحة على خطر تظاهرة يعني بالحق حلمة كي تشوف فيها كالفوانيس هذيك طائرة في سماء بارقة بارقة مزينة برشا معناها والبحر والجبال منظر مع ذكرى سيبا مش نتيير في بالكم ليه؟ لا من حق منظر يخليك تذكري بالحق فكر عليها ك حرام عليك, عليك انت ما عندكش عيال. عندك <تصفيق> شيصال يا اروى بعده وكم نحكي على حلمة الوز سباح الفل. مع خير اروى سباح النور سباح الورد والفل. الأنوار يا مام الله يخليك تكون معانا يا لالا. معك ناديا من حي الزهور. مرحبا بيكي ناديا. عايزك سناء وحسن ناديا. لا بيت عايش كمامة خلي أهل <تشك> التحية لها. أقول لك عايش وكل أمك والعائلة كلها الله ينور. بتذكره من ورايا؟ معرفة قديمة. عايش مرحبا بيك رفضيك تعرفتينا. بيك أكثر أمام عايش. والله من أول الحصة نعرفها تيجا حكينا قبلنا وماما في الدار <تصبح> اللي هو الدوح والبيبي. <تصبح> <psychic بينقى> ومتبارك تحصل. المهم تحصل رجالنا رجال أجيب أسجل. نهاركم زين والله عايز قالينا وعليك. الله يخليك سكرليك. عايز كمان. نكمله في حلمة محلة هالحلمة ومحلاها بالحق تحسيها حلمة. وقديت منيت معناها كريت كريت تظاهرة هذه أروت تمنيت إنه الحلمة هذيك علاش ما جيش النهار ونعملوها نحن في جبل سعاني. بس تكون معناها حاجة رمزية على الخرب. ومزينه على الآخر حتى نحنا عنا البلايز مزين وحنا بلادنا مزينه وعنا الطاقات وعنا الأفكار أما ديما جما الله غلب الله غلب ساريجين هار والحلمه هذه نعملوها من أعلى قمة جبل عم نشوفوا مع إدارة الراديو يا ذكرى ونقولولك إيشك الحلمة تنجم جيف في جبل بيقولنا ما هيش حلمة ما هيش حلمة هذه حقيقة وان شاء الله ان شاء الله على قريب يا ربي إن شاء الله بش تصير معنا متأكدة ومتفائلة إنه بش, بش ترجع الجسرين مش مش ترجع بش تتولي خير من اللي كانت تقبل إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله معنا إذ لي اتصال هيتي في مرة أخرى ذكرا نستقبلوه مع بعضنا ألو صباح النور ألو صباح السلام والأمان وأجمل ورود العالم من للكاف أم رجل <تصفيق> <تصفيق> أهلا وسهلا صبح. مرحبا بيك مرحبا بيك يعيشك أتوحى شنيك. واحثة حستك يا أروى وذكرى خذ ذكرى وينك صرخت؟ هاني هاني هاني جيت هاني جيت معشنا بعد عليكم عشان خليكم جملة حتى <تصفيق> خليت علينا الله غالب ظروف معناها واحد تحكم فيه لابس عليك هكا منورين منورين جو أحلى جو بكم منتموا بالكأس أم طيارة مش نورمال <تصفيق> الله يخليك يا راجل <تصفيق> منورة بوجودك عايشة كورة حية كبيرة الكروين ومحمد ميدون الدوس <تصفيق> والله ربي معهم ربي يا حيا محيط خير وعلي الكل الكل الله يخليك شكرا لك إيه عيسيكو تحيه كبيرة كبيرة كبيرة أمي قمر أحلى تحيي عليها مستمعاتنا زده. يوم يكبروا أو يوم عن ناصر والكل أحبه. عم ناصر مفقود. دعم ناصر بالحق مفقود معناه. عنده بارش سفيلة وطوم أكلمني إيش ناس عم عنديش حتى خبر عليه يزني نوشينس <تصفيق> عليه في حيزور خطني <تصفيق> <مع> ما نعرفوش <تصفيق> يا عايشك يا زاي عايشك. <تصفيق> عايشك بربي أغنية عبد الحليم حافظ. ولولو الحقيقة لديه الأم يقمر وتحيي كبير الأسمى زيدة باهي يا للا باهي يا للا شكرا لك وإن شاء الله تحييك لكلها وصلت سيرين زيدة سيرين زعمت سرين غشت منك سيرين وستسو سلسبيل و... يا ربي وزيين عمر باهي إن شاء الله يا ربي تحيياتك لكل يكونوا وصلوا يا ربي وكل سوم وصالحة زيدة وبربي بأغنية ستنا يا ربي سمحني عايسك نور غسام عزيز قلبي فيها صارحة من جدا طويلة بيك نهديه صارحة زيادة وامي عيسى بي بي بي <تصفيق> واني مردي في يسلم عليكم على الكأس ايم ودرة وصحاب ومحمد ويوسف درويش من زغوين يا عيسك يا عيسك يا رجال دخيتي لكم الكل أجمل ورود لكم و... هو قالنا القبلة على جبين الجسرين صحيح رمزي زي ده عايشك يا عايشك يا ربي <تصفيق> عايزك ربي معاكم اسمعني على لغز سنتينا <تصفيق> الدوح الدوح ب <بي>. نسجل الاجابه <تصفيق> ربي معاكم يا طيب ربي يفطكم صحيح عبد الرحمن ورحمة يا عايش باي باي تسلمه ملجدت <تصفيق> طويله اصل حمول مجد طويله والجد طويلة زينة ناريتا في جيلا والجد طويلة صالح الحم والجد طويلة والجد طويلة TBB بصوت تحفي <graspics> بصوت شكو بصوت جينا حايك بكرة تعرفي ايش لو نقصتها طلب علي الزوزل ويس من هنا نجيب الزوزل ويس يسر يسر حلوة بصوت جينا حايك وزيد مع غنانة تونسي بصراحة زيد مع الكلمة تونسية ما نعرش علش حسيتها نقص حاجة كي ما فيهش طلب علي الزوزل ويس اذيك بالفيرسيون بتاعنا نحنا في العرز وانا حبي في باريس <تصفيق> أحلى تحية الويوي سعدالليلي مرافقنا اليوم في الاستوديو. <تصفيق> وأنا ذكر باريس أروى فكرتني في حاجة كنت نسيتها كمبليتمن أروى جينا سوفيين عمري هذا شاب مقيم في فرنسا ضيع أوراقه عنده توا نهارين الأوراق هذه متمثلة في بطاقة تعريف باسبور الجنسية متاعه رخص سياقة هو من فرنسا رفقيه عم تيعو الكونتر عم تيعد برش حاجات اخرين وهو مستعد معناها عمل نداء مستعد إنه يأتي جايزا نقدية للي رجع الورقة ومخلي رقمه رقمه هو 29 وعشرين 255 وثمانية وخمسين ميتين عفوا 138 مش 158 مه. الرقم 29 138 255 سوفين عمري مه. هذا شيب مقيم في فرنسا ضيع أوراقه عنده توا نهارين الأوراق هذه مثلها في بطاقة تعريف باسبور الجنسية, الجنسية، رخصة مه. السياقة الكونترامت على الكرهبة ومعناها أوراق اخرين أي. مستعد يعطي جيزة نقدية للي يرجع له أوراقو الرقم 29 138 255 ولا يتصل بنا على رقم راديو 77 412 40 40 30 300 سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة اللي جاهم واللي يعرف شكون عنده الوراق ورجاءا زيد ما يلعبولوش بعصابو خاطر نعرفوا اللي فمنيس مثلا تطلبوا هكيك لا لا لا لا ما فما حتى شيء معناها يطلبوا لا اوراق عندي اوراق نعرف شكون هاز الكوراق رجاءا رجاءا رجاء معناها كل الاستفزاز لا والراجل بالحق معناها مستحق وراق وخاطر باش يرجع لفرنسا اصلا ما عنده ما يعملوا بها الاوراق ما عنده ما يعملوا بها justement والله كاينت فلوس معناها ولا الحكايه اوكي مقبوله لكن انه اذا جات معناها جيزه نقديه للشباب بالضبط ذكر معنا يثول اتصال هاتفي نستقبله مع بعضنا قالوا سبح النور الو عسامه عسامه معك زهره مرحبا بيك يا زهرة حبيت نشارك في المسابقه صباح نطلب ما تحصل تفضل <تصفيق> مرحبا بيك يا زهره تروح تروح هي الاجابه مهي لا اوكي سجلت تسجلت في الملفيزين معنا يعيش كشخص في أمريكا على البناء من تاعك مين طيار الله يخليك شكرا شكرا لك يا زهرة الله يخليك شلون هاي كذي مرحبا بيك ذكرى بس نكملو في ال لب parenthesis بس تو على فما مرة اللي فت هكا حاجة لفتت انتباهي محبتها أم أمي معي على الفيسبوك تقول صور من مستشفى الحامة بجبس حيث تتجول الكلاب وتشارك المرضى بيوتهم مريدها تصويرها ديجا و وما استغربتش بصراحة معناها ما استغربتش فما كيفاش معناها فما قده وامر من هكا معناها وفي معناها في الولايات الكل مشكين في الحامة كيفاش معناها هكا بيوت متاع مرضها تكون ستيريل تكون معقمة فما معناها مرض عندهم امراض اختيرة كيفاش معناها الكلاب حشيكم تتجول في وسط البيوت هذيك ويني المراقبة الصحية ونهية ويني وزارة الصحة وين هم الأعوان اللي يخدموا غادي وينهم هم الفريمل هم يعالجوا ويمرضوا معناها لكلنا نعرفوا شعره واحدة في شنوة نجم تتسبب معناها نجم تتسبب في كيس تراهي عافينا وعافكم الله شوفوا معنا مبعضنا اتصال ذاكرة ألو ألو صباح الخير ألو ألو عسليما ألو صباح الخير نسمع فيك شكون معانا ألو صباح النور صباح خير صباح شكون معانا حمزة فايزة من حي الظهور القصري مرحبا بك يا فايزة وبكل أهلي حي الظهور نحب نحب نشيرك في تشانشينة أي تفضلي أي تفضل فايزة دوح, دوح فيها بيبي بي. الدوح فيه بيبي بي. اوكي يا فيزال يجي با م تاعك تسجلت صار تكون من الفائزين معانا يا فيزه يا عيش مرحبا بيك يا لله يا شكرا لك الله يخليك باي باي <تصفيق> ما زلنا مواصلين في البارانتاز ذكر كنا نحكو على الحكاية هذه متاع الكليب اللي جولوا في السبتار منهم هما باش نتعادوا نحلوا بارانتاز واحد آخر على التظاهرة اللي كانوا عملتها جامعية طعن بالبدينات لهنا نشوفوا نشوف الجامعية التونسية لإحاطة للإحاطة بالنساء البدينات ملكة جمال بدينات تونس تؤسس جامعية للإحاطة بالبدينات معناها عملوا لهم كنت دخلت على الباج متاعهم شفت معناها الديزاين اللي عاملينه البرشة بنات بدينات فيهم هكا تبدأ خشينة فيهم اللي تبدأ ببطية وتبدأ قصيرة معناها بالحق بجاريتهم معناها فيديو معناها يسألوا فيهم وكله فرحانين برشة م -م. شخصيا أروانا عليه جمعية لإحاطة بالبدينات سبيهم بالبدينات معناها عليه معناها عليه سبيهم يستعملون لهم جمعية لإحاطة بيهم هم مرضى معناها ما مرضى. ما همش مرضى لكن, لكن النظرة المجتمع يظهر لي ديما هكا تبدأ واحدة أوبيز معناها برشا يشوفوا لها حاجة غريبة نشوف شو نختلفوا في الموضوع هذا منشوفوا تليفون ساعلون وبعد نرجع نحكو ألو ألو سباح الخير ألو صح الورد والفل والياسمين يا أروى ويا ذكرا سباح النور يا صلوحة يا أحلى صلوحة في الدنيا يعطيك الصح يا عايز كونكم انتم لابد؟ صلوحة وحشتيني <تصفيق> وين كنت يا ذكرا وين نشيت وين غبت؟ هاني هاني هاني رجعت ليكم الفيدا كي رجعت <تصفيق> الفيدا في تكون والفيدا في صوتك حتى متغيبت حتى تريبي انت ديما في قلوبنا وفي عقولنا متغيبت حتى يغيب جسد الروح موجودة عن. الله يخليك. الله سالحة حق. سالحة رني وصلت سليم لذكره قلت لها راهي سالحة جت راهي جبت لي العسيدة وراهي تعلم عليك وراهي تسأل عليك وراهي تبوس. رحتينا <تصفيق> على الراديو. <تصفيق> أو بصراحة عندك عسيدة سجوجو عالمية. <تصفيق> <لا> <تصفيق> عليهاك عليهاك عليهاك عليها علي خليتوني ممسيد. وبل <تصفيق> مارك لي تناوسي <تصفيق> على <تصفيق> وصي <أنا> خيري. <تصفيق> يعطيك <تصفيق> الصحة يعطيك الصحة براو والله حبيت أحلى تحية للي لون الأنوار وعم حبيب ورجال إنهم بالحق أحلى أغنية تهدهم الناس صح يعطيهم الصحة, الصحة لكل يعطيهم الصحة اختيار موفق معناها اغاني يحلوه برش اغاني تونسي بالحق جميل ويعطيها الصحة رجاء ولا مرشي على هديت من قد طويل صحة صحة الله يخليك سلوح سلوحة عندك هكا ايجابة على تنشينا متاعنا او لا؟ بالطبيعة بالتنشينا ما هي الاجابة؟ بالدوح والدوح بالدوح ان شاء الله يا رب تكوني مربحين معنا اليوم إن شاء الله ربي فإن قول عندي احتراز راكم ما سمعتش صوت عبدالرزيق الصباح في انتي البيضة وانتي الثامرة ما عارش انت معاديته ولا لا لا لا ما عادينا هيش ودجاه هكا فم حاجة نقصتنا حتى نحن صباح تعودنا نقصتنا بها صحيح <تصفيق> كان عنا هكا جوز معنا <تصفيق> مشكلة في الفنية وصلحناها معناها إن شاء الله مجامعة جاي معادش معج مش نعود جيما نسمعوه معناها سي عبدالرزيق ديك حاجة مقدسة معنا في سامجينساء صعب <صحيح> لي وللكل عاملين معاكم ونهاركم زين يعني نهارك أسعد شكرا لك يا صلواحة صل نهارك زين عايش. كنا نحكو على جمعية هذه الإحاطة بالبدينات بصراحة. ايه ما حسيت حاجه غريبه معناها حاسس كان هما عندهم مرض وبش يحات اش بيهم هما ممكن ما الناس الكل فما الضعيف علاش ما نعملوش جمعية للاحاطه بالضعاف شاشنا فكره ضعاف فيهم دواء <تصفيق> لا لا حفظ السمن فيه دواء السمن اللي تحط في جلوة نجد عمل ريجيم نجد عمل سبار معناها مش مشكلة م -م. ما هوش مرض دونك و بصراحة ضد هنالجامعية هذي هو ذكره <تصفيق> لو بيزيتي ستون ملاديرة معناها على فكرة راه يمرض خاصة إذا كان يكون الجغيس الجغيس بالاختيار مرض بالاختيار, بالاختيار, م -م. مرض بالاختيار ممكن, ممكن يكون مرض بالاختيار لكن فما زادة بالوراثة فما, فما ذكره برش بنات نعرفهم معناها في في هم صغير لكن مكتسبين بدونات معناها أكبر بالرسمي أكبر من عمرهم بيسر وراهو مش ماكلة ولا حاجة راهو معناها بالحق بالويرة ثاب شو شو شوفوا من بعضنا اتصال هاتي, هاتي في مرة أخرى ألو صباح نور ألو صباح صباح الفل والورد والياسمين شو كون معنا أهلا بيكم وشوائكم ولباس عليكم أبناتي كل الحمد لله لباس أمي عايشة هكا أمك عايشة مرحب بيك يا أمي عايشة لابسة أروة ما هي ذكرة وأروة ذكرة <تصفيق> وأروة ابنيتي <تصفيق> الله لابس عليكم الحمد لله وينك يا أروة الحمد لله كيف حولك أنت يوم يعيشة <كتصفيق> كل عشي ونعمل البريد نظر وندق الباب ونقول هي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أروة بالحمد تذكري بالورايا في دا دا كايفام دي نقول توجيه كل النهار توجيه والتاليفون دي ما نقول نقولي على بتتصل بي توجيه على خاطري ابنت حومتي و... وبنتي وصحرتي و... والله والله أمي عايشة بارشة معناه يقولوا لي رانا من حي الظهور وناي ما نعرف والله كيفي اسم سعر لا يمكن معناه. يشوفك في الشارع وما نعرفك مhm ما رح نعرفك ما رح نعرفك بس كنعود كنشوفك في السيارة نعرفك أنتي شكو به أمي عايشة حاضر يجي بحذاء يجي بحذاء لك للقعد ال القعد اللي للقعد الزنية بيتك القعدة الزنية بيك متعبة ريد تيه هكا والقانون و... والله كل كل عسي يقولوا لا يحوم في البره يقولوا لا يا ما تجيش تقعدي بحذاء انا نقول لهم لا رم عندي صحباتي وصحابي نبغى دمائهم عندي راديو نبغى دمائهم داخل وأنتوا مش نعمل بيكم الله يلليكم يا عايش <تصفح> <تصفح> أنتي دي الواحد متيحكم ال كله غزل ال ال من أول ما ما ما قلت كده هنا عرفت ووونتصل وما نجمتش يعني نتحصل هو الدوح هو الدوح وين أخلط عليه الدوح و... ويعمل فيها عمي صغار ما فيه عمي لينا الخيوطي هو صغير وانزين حتى نارم عاملوني فيه الدوخ والبيبي معنها متعقل سنتي أمي عايسة عملوك ولا لأ أكيد هم قالوا لأعملني أعمل أخطب عليهم يعملوا فيه الخيوتي أصغر مني به أمي عايشة إن ربي يحيك يخير وإن شاء الله تعمليه الدوحة إذا ولد ولد ولدك عايشك والله تحيي نحب نعطي تحيي لكل من يسمع فيه ويعرفني وووتحيي لولدي غسليها وبحريها يسمع فيه وقال لي على البنات نب وتحية الأخوات والمستمعات الكل اللي يذكروا فيه ويسمعوا فيه وتحية البالان بجلاصي بربي باهي أمي عايشة أحلى تحية إن شاء الله توصل للمستمعين الكل اللي ذكرتي اسميهم الكل يا عايشة ذكرت ذكرت كل ذكرتهم واللي ما ذكرتهم برسة برسة لكل هم عزاز على قلبي بيه يا ام يا عايشة ان شاء الله تحييك الكل هتكون وصلت ومرحبا بيك وان شاء الله نهارك زين وان شاء الله دي ما بينا يا رب وانتي زادة مرحبا بيك وانت جاي بحباية كل بينك <تصفيق> بيه يا ام يا عايشة حاضر <تصفيق> راني تخيل فيك نعرفك نا تقريب نعرفك والله حتى نا امي عايشة بالصوت هكي مش غريبة علي منعرش ممكن تقابلنا في بلاسة ونا ما نعرفكش والله سمعني باهي جميع باهي اوكي خليكم ملا في في القسم التقني مع سيرين بيش تاخذ نمره متاعك يا امي عايشة باهي عايش مرحبا بيك شكرا لك <تصفيق> نكملوا يا أروى ميلا على البدينات جست معناها بش نفسر لك حاجة أنت تحكي على الصغار اللي اللي مرضى بالسمنة هذيك من بالصغرة معناها نحكي لك على خاطر كتفرجت على الفيديو ومعناها اسمينا بالاختيار وتقول لك نحب نبقى اسمينا ونوكل برشا ونحب معناها ما نحبش نقص في الوزن ما نحبش نعمل سبور وهذا اختيار مني عجبتني روحي كيف من هكا فما شكون هكايه صحيحه على فكره بالاختيار في الجمعيه اللي يحكوا الكل معناها يحكوا كيف من هكا او مش معناها اللي مرضى اللي مرضى بيان يمشوا مع تاخذ يا يداو اما نحكي لك على هذوما معناها عجبتهم السمنه دوك ماهوش عليها جميع اللي حاطة بيهم هو عجبتهم حالتهم كل واحد مقتنع بروحه اسمين مقتنع بروحه الضعيف القصير الطويل معناها مش لازم معناه كيف نعمل هكذا جمعيات للقصار وجمعيات للطوال وجمعيات الطعام وجمعيات للثمر وجمعيات البيض معناها لا لا ما تقسيمت بصراحة حسنا ما, ما هيش هي قناعتين <تصفيق> وعلى ذكر اسمنا وعلى ذكر الكرش واللي تعاني من الكرش مش نعطيكم هكا وصفة حلوة حلوة حلوة برشا في زينك ناتوريل أستويس تخليك تخسر برشا وزن خاصة في الكرش أكيد مش تركز نسايل كل طو <تصفيق> أروح على فكرة معناها راول لعندهم الكرش مش كين يبدو سمين معناها تبدأ ضعيفة وتبدأ عندها الكرش يعانوا <تصفيق> منها بريسك معظم البنات تبدأ ضعيفة وسيلك كل شيء ما تبدأ عندها الكرش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 مغرفة من عنايع ومغرفة من الكمون ومغرفة من التي الأخضر وتخليه في وعاء لمدة عشرة دقائق ومن بعد تصفيه بعد ما تغليه تخليه لمدة عشرة دقائق ومن بعد تصفيه. ويتم شرب كيس من من معناها الخليط هذا الكيس من محبب انه يكون 200 مللتر على الريق معناها دوب ما تقوم من النوم نشرب منه كيس هكذا كي يساعد على حرق الدهون ومن بعد نشربوا كيس آخر قبل الغداء بنصف ساعة وقبل العشاء بنصف ساعة زي ده شهر كامل وعندها معناها الـ الـ الوصفة هذه عندها تأثير حلو برشا برشا برشا برشا خاصة اللي عنوا ملكرش دونك نعود لكم الوصفة مرة أخرى المغرفة تي أخضر مغرفة زنجبيل المغرفة نعناع ومغرفة كمون الوصفة هذه تغليها لكل مبعثها وتخليها 10 دقائق تتصفى المدة 10 دقائق وتخليها وتشرب منها كيس صباح دوبا متقوم النوم وكيس قبل الغداء بنصف ساعة وكيس قبل العشاء بنصف ساعة المدة شهر كامل حلوة برشا وبيهي برشا إن شاء الله تفيد برشا بنات عندي زاد ليكم أستويس أخرى اللي تنجموا وتشربوها وتنحي للدهون ملبدا شخصيا جربتها كان عطاه سي فتحي الخميري <تصفيق> كيس متاع ماء دافي نحطو فيهم غرفة كركم صباح على الريق ذكره عملتي هكيكة نعرف انه انه ما يشربش لكن بش نعطيكم هكا طريقة بها برشا اذا كان بش تشربوا اي حاجة تفيدكم في صحتكم وما تحملوش المطعم متاعها تسكروا خشوماتكم وتشربوها هكيكة ما تستطعمها <تصفيق> <تصفيق> وما تحل الخشمك بعد ما تحط كعبة هكا حلوة مش عارفة حاجة اي حاجة حصيره تبدل المطعم وقتها تحل الخشمك اذا كان ما تحبوش تستطعموها كحاجة بستفيدكم في بدوناتكم كالكسوة الدواء مثلا وصفة متاع اعشاب كيف من هكا النجم تسكروا خشوماتكم تشربوهم هذيك الطريقة الوحيدة اللي نستعملها بش النجم نشرب بخاصة ان الدواء المعد به ولا <تصفيق> هيا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مش نجربهم الاثنين متاع الكوركم ومتاع الكمون حاجة حلوة برشا اروى وصلنا بريسك نهاية البرنامج توا 9 و 54 دقيقة جوست مش نكملوا ونقلوا التحاية بش ما يتغشوش علينا مستمعينا نكملوا نقلوا التحية أميرة بأخليقي تقول لسباح الخيرات الأحلى نورات ريوة وذكرى إن شاء الله نهاركم زين تحية ليكم وتحية لعشيرتي صفصوفة وصيفوا بلاي عودولي برج العذراء وندلل عليكم نحب غنيتي هي توفيق ليه الخصام اميرسي بونكو وحيوني صافية تقول سباح النور والفل تحية لكم يا وذكرى وذكرة تحية لعشيرتي مروة برببي يا أروة نحب نسمع أغنية شيرين نسيني إن شاء الله تكون حاضرة مع خاطر برنامج سعيدة تسمعها إن شاء الله بعد شوية صافية زادة تقول برببي يعودوا برج الأسد حما يقول سباحكم أحلى صباح وأماني بن أحمد طبح علينا تقول بونجور نجم ونعود ويكفينا الوقت ولا برج العذراء وبرج برج الأسد برج الأسد ألا. م -م. برج العذراء يقول لك كون متفائل بالخير باش ما... بيش تعزز العلاقات متاعك وتقوم باتصالات ومفاوضات تتواصل معها إلى نتائج مشجعة إن شاء الله العلاقة جديدة فيختار لأنها تحت ضغوطات كبيرة الأسد يقول لك تخف عليك الضغوطات شوية هلا يمت أسد لكن مش بيش تتنحها نهائيا عاطفيا يقول لك تتحسن الأوضاع مع شريك على جميع الأصعدة بعد سوء التفاهم اللي كان بناتكم في الآوينة الأخيرة هك فكرة إذا اللي ينكون ووصلنا ال مقبل قبل قبل اللي نعطوا اسم الفائز بيا عنا ثمانية إجابات صحيحة روا كنت خيالي لي من واحد لثمانية واحد لثمانية أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة 4 لطفي حاجي اها mm -hmm. لطفي حاجي ايجبتو صحيحه mm -hmm. الاجابه هي الدوح اي مبروك عليك يا لطفي عندنا شنو الجيزه الجيزه يظهر لي عندنا سواء من سنتر كونتاي سان نجم يبعث المودم ولا هرتو ولا اي ولا بنته تنجم تجي تعمل سواء في سنتر كونتاي ان شاء الله مبروك عليك يا لطفي مبروك على مدام بلوتو <تصفيق> <تصفيق> و كاع وصلنا لهتا حسيتنا ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله هكا تعبت صبحيه هكا حلوة وتحية لتحية السيرين تحيه للسيرين قسم الأخبار اللي سنه فينا برا خاطر سي وقيت موجز توا موعدنا ان شاء الله نهار سبت الجاي من 8 للعشيه في سامجينس ان شاء الله نهاركم زين جمسه لما لمتكم والله قاعده ما تحلكين بيكم